الذي الصابرين والصادقين والقانتين والمصبرين والمستغفرين بالاسحار شهد الله ان لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو والملائكة إِنَّ دِينَنَا عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنِ اخْتَلَفَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وتورث كتاب الله من بعد ما جاءهم العلم باليوم بينهم ومن يئك رب ااياتي اللاتي فان الله سر يؤول حساب أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير منه انَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَابشِرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدين الدنيا والآخرة ومن له